فيا أيها المؤمنون بالله ولقائه اتقوا الله تعالى حق تقاته وسارعوا إلى مغفرة ربكم ومرضاته وأجيب الداعي إلى دار كرامته وجناته فإن العمر سريع الذهاب بساعاته وأوقاته ما من أحد يموت إلا ندم إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل الحديث أيها المسلمون الرضا عمل قلبي يجمع القبول والانقياد والرضا أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وشرط شهادة التوحيد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 وهذان الحديثان كما قال ابن القيم رحمه الله عليهما مدار مقامات الدين واليهما تنتهي وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه والوهيته والرضا برسوله والانقياد له والرضا بدينه والتسليم له ومن اجتمعت له هذه الاربعه فهو الصديق حقا وهي سهله بالدعوى واللسان لكنها من اصعب الامور عند الحقيقه والامتحان ولا سيما اذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه وافراده بالعباده والاخلاص له والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده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 إن الرضا بالله هو والله عين العزة والصحبة مع الله ورسوله وروح الانس به من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا رسخت قدمه في التوكل والتسليم والتفويض ومن رضي عن ربه رضي الله عنه ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنه الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين عباد الله أيها المسلمون وينافي الرضا ويقابله الاعتراض والكراهية لما أنزل الله لبعضه أو كله فالرضا هو الاستسلام والقبول والانقياد وضده الرد والاعتراض والإباء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 ولهذا ملئ القرآن الكريم بالتحذير من الهوى بل إن من مقاصد الشريعة إخراج المكلف من داعية الهوى إلى اتباع الشرع وبهذا يحصل الابتلاء ويفترق الطائع عن العاصي والعابد عن الفاسق قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وقال سبحانه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أيها المؤمنون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 هو سبب التخاذل والتردي الذي تعاني منه الأمة وإن الشرع لا يهبط لمستوى تفريط الإنسان حتى يبرر له كسله وعصيانه فالشرع لا يتبع هوى الناس بل الشارع يطالبهم أن يرتقوا إلى عز الطاعة ويعلو إلى سمو التعبد ولكن النفس وهي تتراخى عن العمل بالتدريج وتتفلت من الواجبات وتنحدر عن قمة الامتثال شيئا فشيئا لتحاول أن تجد لها تفسيرا مريحا يبرر لها تراخيها وتفريطها وهذه حقيقة نفسية معروفة عباد الله ألا وإن من أعظم أبواب الفتن في هذا الجانب تتبع الخلافات الفقهية والاستدلال بشواد الآراء وما لا يعتبر من الأقوال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 إنها فتنة من فتن العصر وإن من يتتبع الخلافات وشذوذ الأقوال وإن من يتتبع الخلافات وشذوذ الأقوال يصنع لنفسه دينا مليئا بكل الشهوات بعيدا عن مراد الله وهدي رسوله فاتباع الخلاف, فاتباع الخلاف هو طريق لاتباع الهوى ومخالف للرضا قال ابن حزم رحمه الله ولو أن امرا لا يأخذ إلا بما أجمعت عليه الأمة فقط ويترك ما اختلف فيه مما قد جاءت به النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة وقال ابن عبد البر الاختلاف, الاختلاف ليس حجة عند أحد علمته من علماء الأمصار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 تحتال لها بالتخفيف فإن أحكام الشرع مهما عظمت فهي ليست أثقالا بل هي أسباب قوة كالنسر المخلوق لطبقات الجو العليا ويحمل دائما من أجل هذه الطبقات ثقل جناحيه العظيمين والله تعالى يقول خذوا ما آتيناكم بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة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 ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فمما ينبغي أن يتعلمه الناس ويبث فيهم نداءات الإيمان ومواعظ القرآن ومعاني الورع والعفة والتقوى والخوف من الله ومراقبته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 بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت صورة البقرة والنساء إلا وانا عنده الحديث فالرضا بالله وبدينه وبرسوله فالرضا بالله وبدينه وبرسوله تمام الإيمان والإيمان تمام الرضا الإيمان يقين يسكن الأعماق ومعرفة الله لها مذاق حلو يطبع النفوس على النبل والتسامي ويصفي النفوس من كدرها انه شوق الى الله ومسارعه الى مرضاته انه شوق إلى الله ومسارعة إلى مرضاته الايمان ينفح القلب نورا ويملا الصدر سرورا واي ايمان فوق الطمانينه بالله والركون اليه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 هو إقبال العبد بكليته على الله وإعراضه عن من سواه والخضوع لإرادته والتذلل لعظمته وكبريائه والإيمان بوحدانيته وشريعته وبه يكون كمال الإيمان وتمامه الخوف من الله سراج يضيء في حنايا القلوب ومشعل نور تتلمس به سلامة الدروب والتوقي من, المزالق والح... والتوقي من المزالق والحذر من المحارم سجية المتقين وعنوان المؤمنين وعند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح وإذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله بقلوب العباد إليه قال سفيان الثوري عليك بالورع يخفف الله حسابك ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك يسلم لك دينك وقال الضحاك أدركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام والجدل فارضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا تذوقوا طعم الإيمان ويرضى الله عنكم ويرضيكم فارضوا بالله ربا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 الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدي يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين اللهم من ارادنا وبلادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائره السوء عليه يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين اللهم الطف بإخواننا في سوريا وبورما وأفريقيا الوسطى وفي كل مكان اللهم ارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين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 نورنا, وبلغنا فيما يرضيك أمالنا